BOOK 2 tetášar. Si tetášar. Roční období a počasí. Fosůlu sena, What tox. Fosů lesena What Toto jsou roční období. Hevihy. هي فصول السنة هذه هي فصول السنة يارو، لاتو الربيع، الصيف الربيع، الصيف, الربيع الصيف بودزيم، أزيمة الخريف، والشتاء الخريف، والشتاء لاتو يهركا ale har V létě svítí slunce. V létě chodíme rádi na V létě chodíme rádi na procházky. V létě chodíme rádi na procházky. نحب نذهب نتنزه. зимة هي خلدناء. الشتاء بارد. الشتاء بارد. في زمستنجزي، نبو برشي. في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. في في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. يه خلدنو. الجو بارد. الجو بارد. برشي إنها تمطر, إنها تمطر فوقا فيتر الجو عاصف الجو عاصف يتيبلو الجو دافئ الجو دافئ يا سلوناчно الجو مشمس الجو مشمس يا ياسنو الجو صاف الجو صاف ياكيه كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم دنس يخلدن. اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد دنس يتبل. اليوم